بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بعد المجلس والعشرون محمد بن صالح الله تعالى ومجلس الثاني من قراءة رسالة, رسالة في زكاة هو المجلس الثاني من قراءة مسالة في زكاة الحني وكان هذا المجلس في السابع من شهر ربيع الآخر لعام الخامس والثلاثين بعد الأربعية والألف من نجرة النبي صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله تعالى وأمرها طارف منها أولاً عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كتب إلى أبي موسى رضي الله عنه أن, أن بُر من أن بُر من من النساء المسلمين أن ان يصبرنا من كل قال ابن حجر بن التفسير. اخرجه ابن ابي شيبه والبيهقي من طريق شعيب بن يسار وهو مرسل قاله البخاري وقد أنكر ذلك الحسن فيما رواه ابن ابي شيبه عنه قال لا نعلم أحدا من الخلفاء قال في الحلي زكاه انتهى لكن لكن ذكره مرويا عن عمر رضي الله عنه لكن ذكره مرويا عن عمر رضي الله عنه صاحب الهبني والمحنى والفطار ثانيا عنه مسعود رضي الله عنه أن امراه سألته عن قدي لها فقال إذا بدر مئتي درهم ففيه الزكاة رواه الطبراني والبيهقي ورواه الدار القرني من حديثه مرفوعا وقال <تصفيق> اعزى والصواب عن ابراهيم عن عن عبد الله مرسل موقوف ثالثا علي بن عباس رضي الله عنهما حكاه عنه ابن المنذر والبيهقي قال الشافعي لا أدري يثبت عنه أم لا رابعا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه كان يرموه الزكاة في حليه بناته ونسائه ذكره عنه في المحنة من طريق جرير بن حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه خامسا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا بأس بلحس الكلي إذا اعطي زكاة الله در من حديث عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها لكن رأى مالهم في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تري بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الكلي فلا تخرج من دنيهن الزكاه قال ابن حجر قال ابن حجر في الترخيص يمكن الجمع بينهما لأنها كانت ترى الزكاه فيها ولا ترى اخراج الزكاه مطلقا عن مال الايتام انتهى لكن يرد على جمعه هذا ما رواه مالك في الموطا عن عبد الرحمن أخر، أخر، أخر، اخرى كلام الحفظ هذا مروح الاخير قال... قال ابن حجر قال ابن حجر في التلخيص يمكن الجمع بينهما لانها كانت ترى الزكاه فيها مم. ولا ترى اخراج الزكاه مطلقا عن مال الايتام انتهى كلامه قال الشيخ رحمه الله لكن يجد على جمعه هذا ما رواه مالك في الموطن عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه قال كانت عائشة تليني وأنا أنا وخالي يتمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة قال بعضهم ويمكن أن يجاب عن ذلك لأنها لا ترى إخراج الزكاة عن أموال اليتامة واجبا فتخرج تارة ولا تخرج أخرى كذا قال. وأحسن منه أن يجاب بوجه اخر وهو ان عدم اخراجها فعل والفعل لا علم له فقد يكون لاسباب ترى انها مانعه ترى انها مانعه من وجود الزكاة فلا يعارض بالقول والله أعلم فإن تلا ما الجواب عما استدل به مسقط الزكاه فيما نقلوا او الاثر قال سمعت احمد بن حنبل يقول طيب انتهت فرصه الصحابه مم؟ مم؟ نعم. يعني ذكر المصنف رحمه الله تعالى لامام ابن عثيمين بعد ذكره للاحاديث المرفوعه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن حديث عائشه حديث ابو سلمى وعمر بن شعيب عن ابي عن جده التي دلت على وجوب اخراج الزكاة من الحلي إذا بلغ النصاب ومرت ومر عليه الحول الهجري ذكر بعد ذلك الآثار الواردة عن الصحابة هذه الطريقة في الاستدلال هي طريقة علماء الأثر يبدأون اولا بذكر الآيات والأحاديث المرفوعة التي في الباب ثم يردفون ذلك بذكر الآثار الواردة عن الصحابة في الباب وكما يعني يظهر من هذه الآثار أنه لم يصح أكثرها فما فلم يصح هذا عن غمره ولا عن أحد من الخلفاء كما نقل الشيخ أنهم أوجبوا الزكاة في الحلي ولكن عدم عدم النقل عنهم أو عدم صحة النقل عنهم لا يوجب أنهم لا يرون القول بوجود الزكاة في الحلي عدم الوجود لا يثبت العدم و وما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه فإنه الصحيح فيه كما بين الشيخ من رواية إبراهيم النخاعي عنه وإبراهيم النخاعي لم يدرك ابن مسعود إنما يروي عن أصحابه الذين تلقوا عنه وكما صحه عن إبراهيم أنه قال إذا قلت قال ابن مسعود فإنما سمعته من أصحابه أي الثقات فلذلك قبل العلماء مرسل مرسل إبراهيم أن خيئ عن ابن مسعود إذا أرسل إبراهيم عن ابن مسعود فإن مرسله مقبول لأنه لا يروي هذا إلا عن الثقات أصحاب ابن مسعود فلذلك الذي يظهر أن الأثر صحيح أن من مسعود وإن كان من مرسى إبراهيم النخعي أما ماجعنة إيشا فكما بين الشيخ أنها هناك تعارض حيث ثبت عنها فيما خرج درخطني أنها أوجبت أو أن أخرج أن أوجبت الزكافي الحولي ثبت أيضا من فعلها أنها لم تخرج زكاة الحلي من أموال أو من حليل يتامى الذين كانوا عندهم وأوجه الجمع بين هذه الأثار المتعارضة عنائشة ما قد أشر اليه المصنف وقد يكون اقواها ما ذكره في آخر الكلام من أن عدم إخراجها في زكاة حليل يتامى قد يكون لعلة لا يعني تخصهم لانها واقعة تخصها لأليتان فلا يعني يستفاد من هذا العموم عنها في أنها لم تكن ترى وجوب الزكاة في الحلي نعم قال رحمه الله تعالى فإن قيل من جواب وعما استدل به مصدق الزكاه فيما نقله الاثم قال سمعت أحمد بن حنبل يقول خمسة من الصحابه كانوا لا يرون في الكري زكاة <تصفيق> أنس بن مالك وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء رضي الله عنهم فالجواب أن بعض هؤلاء روي عنهم الوجود وإذا فرضنا أن لجميعهم قولا واحدا أو أن المتأثر عنهم هو القول بعدم الوجوب فقد خالفه من خالفه من الصحابه وعند التنازع يلعب الوجوع إلى الكتاب وقد جاء فيه ما, ما يدل على الوجوب كما سبق فإن قيل قد ثبت في الصفحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقنا يا محسر النساء نعم السابق انه اختلف الصحابه في حكم زكاه الحلي <تصفيق> نعم جاء عن بعضهم فيما نقله المصنف عن الاثرم عن أحمد رحمه الله أن خمسه من الصحابه لم, يكن لم يكونوا يرون الزكاه في الحلي لكن ممن جاء ذكروه الخمسه قد ثبت عنه ايضا انه قال بوجوب الزكاه في الحلي كما جاء عن عائشه فهذا اما ان يكون يعني هناك وجه للجمع بين هذين القولين المتعارضين عن الصحابي نفسه كما بينا في حق عائشه واما ان يكون هناك اجتهادا من هذا الصحابي تغير يعني لو كان لا يرى الوجوب ثم بعد ذلك تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب هذا في الأحاديث المرفوعة فقال بعد ذلك بالوجوب سواء هذا أو ذاك فإن حدوث التعارض بين أقوال الصحابة يلجئ العالم أي المجتهد في المسألة إلى أن يرجع إلى الأدلة من الكتاب والسنة للجمع بين هذا التعارض أو يعني ليه لترجيح القول في هذه المسألة فلما رجعنا إلى السنة وجدنا أن الأحاديث المرفوعة تنص على صحة قول من قال بوجوب الزكاة في الحلي نعم قال أخبر الله تعالى فإن قيل فاتبتت الصليئين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقنا يا معشر النساء ولو من الحلي كل وهذا دليل على عدم وجوب الزكاه في الحلي اذ لو كانت واجبه في الحلي كما جعله النبي صلى الله عليه وسلم مضربا لصدقه التطوع فالجواب على هذا أن الامر بالصدقه من الحلي ليس فيه إثبات وجوب الزكاة فيه ولا نفيه عنه وإنما فيه الأمر بالصدقة حتى من حاجيات الإنسان ونظير هذا ان يقال تصدق ولو من دراهم نفقتك ونفقت عيالك فإن هذا لا يدل على اتفاء وجوب الزكاة في هذه الدراني هذا واضح فإن لا حجة في قوله صلى الله عليه وسلم للنساء لما خطبهن في يوم العيد فصدقنا ولو من حليكن تصدقنا ولو من حليكن في عدم ايجاب الزكاة في الحلي بل على العكس على العكس هذا قد يستأنس به على وجوب الزكاة في الحلي لأن أمره بالتصدق ولو من الحلي يدل على ان في الحلي صدقه ولكن الحديث هذا لا يدل بمفرده على على انه امر باخراج الصدقه من الحلي ولكنه امر بعموم الصدقه وهي الذي يظهر انها صدقه تطوع يعني في حق النساء انهم عليهن ان يكثرن من التصدق لانه صلى الله عليه وسلم بين لهم العله لأني رايت كنا اكثر اهل النار فالصدقه تدفع مصارع السوء او تقي مصارع السوء كما صح في الحديث ف... فكان النبي صلى الله عليه وسلم ارشدهن الى الاكثار من الصدقه لعلها ان تكون سببا في ان تقيهن مصارع السوء أي سوء الخاتمه وأن لا يكون من أهل النار فقال تصدقنا ولو من حليك هذا لا إثبات فيه ولا نفي فيما يتعلق بزكاة الحلي أي المفروضة نعم كما بيناه المصنف. بل قد يستأنس بها على العكس نعم قال رحمه الله تعالى فيبقيل إن في لفظ الحديث وفي الضقة في مئتي درهم ربع العشر وفي حديث عني رضي الله عنه وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينار وضقة هي الفضة المضروبة سكه وكذلك الدينار والسكة وهذا دليل على قصاص وجوب الزكاة بما كان كذلك والحلي ليس من بل فالجوام من شيء أحدهما أن الذين لا يجيبون زكاة الحرين ويستدلون بمثل هذا ضر لا يقصون وجوب الزكاة بالمضروب من الذهب والفضل بل يوجبونها في التبر, ونحوه في التبر ونحوه وإن لم يكن مضروبا وهذا تناقض منهم وتفاهم حيث ادخلوا فيه ما لم يشملوا الغض على زعمهم واخرجوا منه نظير ما ادخلوه من حيث دلاله الغض عليه أو عدمها الثاني اننا إلى سلمنا اختصاص الضربه والدينان من الفضه والدار فإن الحديث يدل على ذكر بعض العام بحكم لا يخالف الحكم العام وهذا لا يدل على التخصيص كما إذا قلت أكرم العلماء ثم قلت أكرم زيدا وكان من جملة العلماء فإنه لا يدل على اتصاصه بالإكرام فالنصوص جاء بعضها عاما في وجوب الزكاة الذهب والفضل وبعضها جاء بنفض الضلقة والدينار وهو بعض أفراد عام لا ذلك على التخصيص نعم يعني بعض العلماء استدل بما جاء في الفاظ أو في لفظ بعض الأحاديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم امر بإخراج الزكاة من السكه أي النقود المضروبة من الفضة أو الذهب فالسكه هي ما ضرب من النقود او من الفضه والذهب فصار نقدا وكانهم قالوا ان الحليه ليس من هذا وكما بين المصنف رحمه الله ان هذا لا حجه فيه لان القائلين بهذا ايضا يوجبون الزكاه في الذهب والفضه ولو كان ولو تبرا اي خاما لم يضرب يعني لو كان هناك عند رجل ذهب وفضه خام تبر كما هو كما اخرج من الارض فهذا تجب فيه الزكاه وان لم يضرب وان لم يصر نقدا فكذلك الحلي من باب أولى آه. أن الحلي مصنوع أيضا مصنوع من إيه؟ من الذهب والفضة فلا حجة لهم في في هذا وكما بين أيضا أن تخصي ذكر السكة أي المضروب من الذهب والفضة هذا من باب ذكر بعض أفراد العام هذا ليس في تخصيص هذا الفرد بالحكم كما ضرب المثل بقول الرجل أكرم العلماء ثم قال أكرم أحمد من العلماء قال أكرم العلماء. ثم قال أكرم أحمد بن حنبل هل هذا يعني تخصيص أحمد بن حنبل دون بقية العلماء بالإكرام؟ لا هذا ما بذكر أحد أفراد العام بهذا الحكم الذي يشمل الكل نعم قال رحمه الله تعالى فإن قيل من نره بين الكلي المباح وبين الثياب المباح إذا قلنا بوجوب الزكاة في الأول دون الثاني فالجواب أن الشارع فرق بينهما حيث أوجبها في الدارب والفضات من غير استثناء بل وردت نصوص خاصة في وجوبها في الكلي المباح المستعمل كما سبق <تصفيق> وأما الثياب فهي بمنزلة الفرس وعبد وعبد الخادم الذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة فإذا كانت الثياب للدبس فلا زكاة فيها وإن كانت التجارة فيها زك فيها زكاة التجارة يعني. لا يقاس الحلي على الثياب المباحة أو الفرس أو ما شكل ذلك من الأمور المستحدثة من السيارة التي قد يمتلكها البعض فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صدق على المسلم في عبده وفرسه من الأمور التي ابيحت له ويستخدمها ويدخل في ذلك الثياب انه يلبس ثيابه يعني هنا يقال ان العبد يجب علي أن يخرج زكاه عن الثياب التي يلبسها فكره قاسوا الحلي التي تلبسه المراه على الثياب التي تلبسها وهذا قياس فاسد لانه في مقابلة النص أولاً لأن النص جاء بإيجاب زكاة الحلي ولم يذكر ذلك في الثياب. ثانياً أن الذهب والفضة لهما حكم يخصه معنى عن الأمور المباحة الأخرى. فلا يعني يدخلان تحت حكم الأشياء المباحة على إطلاق من حيث الزكاة. نعم. قال رحمه الله تعالى فان قيل هل يصح قياس الكلي المباح المعد للاستعمال على الثياب المباحة المعدة للاستعمال كما قال هم من لا يجيبون الزكاه في الكلي فالجواب لا يصح القياس لوجوه الأول أنه قياس في مقابله نص مم. وكل قياس في مطابرة النص فهو قياس فاسد وذلك لانه يفضي ابطال العمل بالنص ولان النص اذا فرق بين شيئين في الحكم فهو دليل على أن بينهما من الفوارق ما يمنع الحاق احدهما بالاخر الحاق أحدهما. احدهما بالاخر ويوجب اختراقهما No. سواء علمنا تلك الفوارق ام جهلناها سواء علمنا تلك الفوارق ام جهلناها فمن mm. ظن افتراق ما جمع الشارع بينهما او اجتماع ما فرق الشارع بينهما فظنه خطا فظنه خطا بلا شك فان الشرع نزل من لدن حكيم خبير الثاني ان التيابا تم بلف زكاه فيها اصل فلم تقل زكاه فيها واجبه او ساقطت منها سبب القصر وانما الكم فيها واحد ومعنى الرمز بالزكاه فكان مرتضى القياس ان يكون الكم ال واحد وهو الرمز بالزكاه سواء عندنا لللبس او لغيره كما أن الثياب كما أن الثياب حكمها واحد لا زكاة فيها سواء عدها للؤس أو لغيره ولا يرد على ذلك ورود الزكاة فيها إذا كانت مروضا لأن الزكاة بينئذ في قيمتها <تصفيق> الثالث أن يقال ما هو القياس الذي يراد الجمع به بين الملئه المعد للاستعمال وثياب المعدة له؟ أهو قياس التسمية أم قياس العكس؟ فإن هو قياس التسمية قيل هذا إنما يصح لو كانت ثياب تجب, تجب فيها الزكاة تجب فيها الزكاة قدر إحدىها للبس والاستعمال. ثم سقطت الزكاه بعد اعدادها ليتساوى الفرع والاصل في الحكم وان قيل هو قياس العكس قيل هذا انما يصح لو كانت الثياب لا تجب فيها الزكاه اذا لم تعد للبس وتجب فيها اذا اعدت لبس فان هذا هو عكس الحكم في الحلي عند المفرقين بين الحلي معد للبس وغيره أضابع أن النياب والبنية اخترطا عند مسقط الزكاة في الكلي في كثير من المسائل فمن الفروق بينهما أولا إذا أعد الكلي للنفقة وأعد النياب للنفقة بمعنى أنه إذا احتاج للنفقة باع منها واشترى قالوا في هذه الحال تجب الزكاة بالحلي ولا تجب في الثياب ومن الغريب أن يقال إمرأة غنية يأتيها المال من كل مكان وكلما ذكر لها حلي معتاد لنبس المعتاد النبس اشتركوا برفيع الأدمان للتحلي به غير فرار من الزكاة ولما افترقت هذه النغة المر... ولما افترقت هذه النغة نفزا هذه وضروة العيش فقلنا لها في هذه الحال الأولى لا زكاة عليك في هذه في هذا القريب وقلنا لها في الحال الأخيرة عليك زكاة فيه وهذا هو مقتضى. وهذا هو مقتضى قول نصفه الزكاه من حلي المباح ثانيا <تصفيق> ان الحنابله قالوا انه اذا اعد الحلي لانتراه وجب فيه الزكاه واذا أعدت الثياب لانتراه لم تجب الزكاه فيها ثالثا انه اذا كان الحلي محرما وجبت الزكاة فيه، وإذا كانت الثياب محرمه لم تجب الزكاة فيها رابعا لو كان عنده قني ل... ولو كان عنده قني للقنية ثم نواه للتجارة صار للتجارة ولو كان عندهم ثياب للقريه ثم نواها للتجاره لم تصر للتجاره اعلنوا ذلك لان الاصل في العلي الزكاه فقويت النيه بذلك بخلاف الثياب وهذا اعتراض منهم لان الاصل في العلي وجوب الزكاه فنقول لهم <تصفيق> ومن الذي هدم هذا الاصل بدون الحريم؟ الخامس قالوا لو نوى فراراً من, من الزكاة باتخاذ المليه لم تصبط الزكاة وظاهر كلام أكثر أصحاب الإمام أحمد أنه لو أكثر من شراء العقار فراراً من الزكاة ستقطت الزكاة وقياس ذلك لو أفرى من شراء الثياب فرارا من الزكاة سقطت الزكاة إذ لا فرق بين الثياب والعطر فإذا كان الحليم مباح مفارط الثياب معدة لرُبـس في هذه الأحكام فكيف نجـه أو نجـوز الحاقب بها في حكم دل النص على ما فيه إذا تبين ذلك فإن الزكاة لا تجـه في الحليم حتى يبلغ نصاب بحديث أم سلمة رضي الله عنها السابق ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي أنت زكاته. ما برر أن تؤدي زكاته فزكي فليس بدني فنصاب الذهب عشرون دينارا ونصاب الفضتي مئتا درهم طيب أنا هو الكلام السابق هو يعني استفاد المصنف رحمه الله في ذكر الفروق التي يعترف بها مسقت الزكاة عن الحلي بين الحلي والثياب. فأمعنا رحمه الله في بيان القياس الفاسد الذي قاسوا به الثياء الحلي على الثياب المباحة لإسقاط الزكاة في الحلي. وهذا واضح بين في, في, في أنه لكل حكم فالحلي تختلف عن الثياب في في. في يعدة أمور نعم <تصفيق> وبكم بقية أنت؟ سيد نكم إن شاء الله هذا القليل في المجلس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. <تصفيق> لما نجيب عم تيسر من الاسئله